بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَابَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ أَرَبُّهُ يَزَكَّىٰ أَوْ يَتَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ ذِكْرَىٰ أَمَّا مَنِ 119. فأنت عنه تلهى 110. كلا إنها تذكرة 111. فمن شاء ذكره 112. في صحف مكرمة 113. مرفوعة مطهرة 114. بأيدي سفرة 115. كرام بررة 116. قتل الإنسان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 فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المر من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأنه يغني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 له قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راوه بالافق المبين وما هو على العيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فا اين تذهبوا لال میم شام کمست